لا اله القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الف لا في الأرض وجعلنا لكم فينا معيش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صررناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ليكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك و ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم ظلفاء من بعد طوم نوح وزادكم في الخلق بسقا عليكم على من نليب وبكرو إدجالكم قوم قوم اخرجك يا شعيب من هنا للخاسرون فخذته الله جفته فاستغف جاء من اعطيكم جمعوا قالوا إنما إلى ربنا مقلقون. you'll meet or you'll إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ